برنامې لاجر جرس یې بری جانې پیغمبري صلى الله عليه وسلم برنامې لا جرس یې بری جانې پیغمبري خو دا صلى الله عليه وسلم برنامېک با کی تایبت گوزره کات با کوچو قولانو رگاوبانکانی شاری مکه و مدینه پیروز دفري حجازه لا جیانی فخر کائنات محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ان برنامه لا امدو کشکشلی مامو صاعد کرکوکی لا جیر سیوریج یعنی پیغمبری خواده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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الوراء وعلى خير من داس قدميه الثراء أبا الفاطمة محمد وعلى صحابته الكرام وعلى من تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين آمين مسلمان بريز في حال مجاري جاري كتير لقال ايوي باريزا دجينه يكتري أبو بيشكش كدني جياني بيا غمر عليه الصلاة والسلام جياني أو محمد الناس داركوا برل درز وعبارة آ مجاري الناس داري تيا أبو إنسان باور دار أبو إنسان مسلم بأمادي أويكوا إخواني جورجل في علا بومة أو محمد الناس دار ما قبول كات عليه الصلاة والسلام لقد ما لا بيت لقد نحن يباوكو ما لا بيت ستريان كاد بردوامين لجياني في أغمري إخوة دا عليه الصلاة والسلام ولقل كاني غزاي أحد لغزوي أحد بحسي أومان كركوا ونايما الناء في ظلال غزوت أحد لس لجيرسيبري غزوي أحد لبرأوي كوا حدسكي عظيم الجياني في غمر إخوادا رودادات عليه صلاة وسلام لبرأوي كوا روداوي جوريتيا رود رودا ولبرأوي كوا غزوي كزور أمرجاري ودرزي تياب وإنساني بالروادار الجياني خويه إسفادي ليب كان ودا غزوي أحد مدرسة جزور غوره بو يكيه غريشي بيت درزي لور غريد آموشگاري لور غريد عبرتي لور غريد لبر اوي كوا روداوشي غوره بو وچنها ايتي غوره دا بزيد سردلي خوا خواه عليه و والسلام بهوي امخزبه اگر لا تان بيت جيش مانا اوي كوا دوي اوي كوا تعبيه جيش دكريد خوا خواه عليه و والسلام نظامي صفا كان اما ددكا وقريش نظامي صفيق اما ددكا و هردويا برن بريتي راوس آخر اخر شد بحسيا و امك كاوا قائدي مشركا بابا وراكان ابو سفيان لو كاتي كوا كافر بو دواي لبنى مالي عبد الدار كرد كوا اجا داري االا وبيانيود و بدر بدس إيو اهما بسرى ها بوي كواز زياد غزبيان تريان زياد كات قهريان زياد كات وين لبكا كواااا وين بو بكريا كدي فعلى االا كابكن بيان يود االا كاااا تشي كاتياك برزبيت او ايام اصر كوتوين و االا كاا تشي كاتياك بكاويت او كا تايم شكس بستر مانديت بوي امانش وعدي او يان دا كوااا حتاكو اخر لحظه دفاع لو ايرلا كبكن وحتاكو اخر لحظه اويكوا بي ان بيد لو معركيا صرفي كن بو اويكوا جاري كتر شوكو عزتي قريش بهالنوا بيش اويكوا قتال دس بي بكاد بريز مناوريك دكا قريش بو صف صفي صحابكاني بيغمر اخوه عليه الصلاه وسلام تقدد دلي أبو سفيان كراو أستابل الصاحي قتال ريكرد الصحابة كان في أغمار عليه وسلام والسلام بتايبة أنصار كان بيانيود قال لهم خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم فلا حاجة لنا إلى قتالكم بأنصار كان يود يوى وازمان ليبرن او اي كوا انصاريه با خوي جاكته ووازمان ليبرن اما بو قتال اي ونهاتوينه وا اي بيرن لقل كريما خمان والسلام او لقل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 لبيعي عقبي ديوم إذا لم يتم بيض أوكاتي فربو صحابي أنصاري بيعتي مردنيان داوة بيغمار إخوة عليه الصلاة وسلام كما حتى آخر لحظة دفاعي لابكن أقر بيغمار إخوة تشريب يريب وشاري مدينة أم محاولة نفاقية نا إخوة برامبر أهلي إيمان أم قصة بشان أبو سفيان لو كاتا نا إخوة برامبر مجموعي صحاب كإيمانيان بخوة بيغمار إخوة هارد بجانيان بسروتيان بولاتيان بماليان خويا عندك أنا قربان فيغامر عليه الصلاة والسلام بويا انصار كان ردك يزور تيجي أبو سفيان دايا زاني إسفادي نيا دلبي يشوي كوا ساحي ساعي صفر دس بيبكات واتا قتال دس بيبكات قريش محاوليكي تري كرد هوليكي تري دا بو صفي صحابة كانت يا قداد ام اش معناي اوي سبحان الله لقل اوي كوا زوربون او سي هزار مقاتل جنقاور هاتوا برامبر حوسط نفر ام ديان زاني كامانة جنقاور امانة الصحابة امانة دفع في غمر اخواتكا لقل اويكوا كوا زوربون بالاماترسان لولا بر اوي كوا لمعركة بدرشا امانة ضربية انخوار بدر الصحابة كان في غمر عليه الصلاة والسلام. أه ولا يا ديان مابو أبو دليل محاولتي كرت كبراي كثير بنابي بنابي عبدي عمري كري صيفي كبي وتراء أبا عامر بيد وتراء أبا عامر الراهب بلام بلام بيغمري غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ناينا أبا عامري فاسق واتا يا خيبو درشو نك راهب أم كابراية مسلماني بالرئيس لكاتي جهالتا زعيمي زعيمي عشيرتي قبيلي أوزبو أنصار كان أوزو خزرجبون لزماني جهالت زعيمي أوز أم كابرايبو بالله مكاتب في أغمار إخوهات بوشاري مدينة تحمل نكرد ومحاربي في أغمار إخوهات يكرى عليه الصلاة والسلام ودرد شو خوي, خوي قياند شاري مكو هاو بيماني لقل قريشا كردو قريشي هان دابوي كوا جنل قلبي يغمري اخوه بكاد بويا امبيا وهاتا بيشاوا دواء ابو سفيان هاواري كربو عشر تقي اوس انصار كان بتايبت قبيلي اوس يا معشر الاوس انا ابو عامر هاواري كتبو قبيلي اوس هو قبيلكم من ابو عامر فقالوا لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. واتخو شورتكات، خو الجولة نعمة تشاؤد ليبسانيط. قد خوشينا بني. قسيجي زور طالعن، ردك زور طالو، زور بقواتيان دايو. بويا وش لآخرة وتي لقد أصاب قومي بعد شرب راسي قوم كاملة كم دائما كمن جيان شربنا. وكاتي. قتال دستي كرد قتالك زور زور بقواتي كرد وقريش قريش و هيكلك الركاني يا وري بيغمر اخويا علي صلاه و سلام سري كأويان اويان ابا حنظليه كان باوشتي كشنتوني شهيد دبيت لفناي ديني اخويا بويه مسلماني بريس قريش لرئ ابو عامر فاسق ابو سفيان خويه ومحاول ينكر كواه صفي انصار كانت يقدن صفي مسلمان انت يقدن بلا منين انتواني نا انتواني بيش يوازي كوكبن برابع اهل ايمان بيش اوي كوا قتال دسيبكات وكم كسبك جديد يا كم خن برشت لغزوي أحد هندي كشي عتباء خيزاني ابو سفيان كهاتبو بو اويكوا كوا حقي حقي مامي حقي براكيب سند حقي باوكي حقي براي حقي مامي كمان هرسيكيان سيقايدي جنقا وربون عتبو شيبة كلام عركي بدرا كجران بدستي بن ماليب يا غمريخو علي صلاه وسلام بدستي امامي عليو امامي حمزو ابو حارث دلي أم عفرتالا قال أوانيكوا لقال يا أبو لعفرت كان دفيا ليددا دا بو غيرتي جن وركان كان هالصين البو كوا ياديا يوهاتون انتقامي خوتنا بسنن براكانتان تان لمعركي بدرا نما باو تان لمعركي بدرا نما أمانة أوانين كوا براكاني أيوان كوش هان يعني دداو دفيا ليددا طبل ده في لده دا بويك وامن زياتر قربيان غيرو غيرت بيان غيرو قتال بكن وامشي على داود ويهيا وبها بني عبد الدار ويهيا حمات الأديار ضربا بكل بتار وتا بن مالك عبد الدار وانيكوا الاكا اي وصفي او اندكاد ايوا وجن جنقاوري قريشا ايو حماتي اديارا ادبارا ايو بشتي امدى فاريزا ولاتي امدى دا فاريزا دابي عمرو شمشيرا كانتا ازباتي بقى صاحي كواتشي بصحابي بيغمار كواتكان عليه الصلاة والسلام وجاري واشبو داود بوكوا هاني ان دابو قتالو دس فيبكن امشي علي داود ان تقبلو نعانق وتأجر هي رشكن پش لمجن نعانق دس ذاكين بمن يكتري ونفرش النمارق ويجاش رادخين وفرش رادخين أو تدبروا نفارق أما قشت هالكن نفارق جاد فراقا غير وامق مضم جابو نويك جعبونوایی کی خوششویستی نباید خوششویست. و تا و تا جعبونوایی هستیم ایم کتری نگری نو باهیش شوازه. آبم شوازه، بن بیتش علیانه هندی کوچی عتبه هانی قراشی داده بوی کوای دست قتال کباب دست بیاب کد بوی کاتیک مسلمانانی امدو قوتها امدو لشکرای نیزی کتری بونو ومراحل قتال دستي بيكر يا كم كز كوا بو أمشرة هل هل هل قري الله يقريشبو كابن ماري عبد الدار وعد ياندابو كوا أم الله يبغيش يوازيك نابي بكويت الزبي واستاجش بحسي أول كواان كوان لويا الراس يانكر كواش شيء ام بسراهات لسر أم الله يكوا دربو كأهلي أوبو كاهل او ابو الكواء الله قرن بتاريخ بابا بيرانا وين ما بوبو طلحي كري ابي طلحي عبدري كزعيمي بن مالي عبد الداربو يك يقبو لاا زاترين جنقاوري قريش حتى مسلماان بيان داود كبشي قريش مسلماان ناويا نابو كبشي كتيبا وتبراني كتيبة دله هذا بيشووا لسر حشترك زور برز دواء مبارز يكرت وتد دواء ويكرك يكبة تبران بري يشري لقلبك دا دله مسلمان سبحان الله ديان زانية زور أزايا وزوجن قاورة وشم شيروشينة خوين لدليل بلاهم زبيري كري عوام بلاهم زبيري كري عوام روي برانباري ذلك كاتتشو برانباري وخوي هالدابوي وكوشير لسرح الشركي دايقر واتخوي هالدابوي لسرح الشركي دايقر ثم اقتحم به الارض ودايب الزوية وباشمشير ركيز سري للاشي دوا هم هذا هو سري لي هناك من كواني او من شو هناك سري يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من وسلام هناك من صراع الناس داري بيني كزبيري من عوام ككري بوريتي يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك فكبر فرمي الله أكبر. وكبر المسلمون مسلمانا نشدوا اي او بيغمر اخويا لدوي تكبير بيغمر اخويا هرهميان فرميان الله اكبر الله اكبر او جا بيغمر عليه الصلاه والسلام مدح شيخك الفرموي فرموي لي لكل نبي حواري إن لكل نبي حواري وحواري الزبير همو بيغمرك اصحابي خاص هي حمايه خاصه هي ياني يا وري تايبة مندي خاصي هيا يا ورو صحابي تايبة تايبة خاصي من زبير كري عوامة. ألا لك يا غمر يخا أو لقبيدا بي أو شرفيدا بي أو ميدال الذهبي دا بي أو نا وناس داري دا بي كوا حواري بي غمر عليه صلاة وسلام وتا يا وركان أصحاب خاصة كان في غمر عليه صلاة وسلام لدواي أمام مسلماني بريز لهمو نقاطي جبهة كانوا لهمو نقاطي جبهة كانوا أمدوا يا قلبو لشكري يا غمار إخوة لقال لشكري كافر كان بزعامة أبو سفيان لو كاتي كوا كافر بو شر الجبهية كم لساعتي كم لدور برياء لكي قريشة زور زور بقرسي دسيبك وكو لكتي بكاني سيرها تو بني عبد الدار كوعد عن داوة الدفاع لم ألا كات كاتيك بينيان ألا كبدس طلحي كري أبو طلحو وابو كجراء زبير كشتي براكي عثماني كري طلحا هاتلي قد واتا عثمان هاتا عثماني كري أبو طلحي عبدري هات بيشوا بو قتال وأوشع ريود إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندقه واتا ليقولها تابو جيان دن بسر كوتن يا ما جان دبيت ام بيت بلام دايلا دستي دايلا بالك دايلا بالك وابسريعية داو وابسريعية داو قوة ديا داياها تقاروها حتىكنا وتيها حتىكنا وتيها حتى تودلين وحتى تودلين ريخوليها تقارو ريخوليها تقارو دايل إمام حمزة وهذا دايل إمام حمزة أمد دونفر أمد دونفر الله القريق الله القريق وليش كشران دواي أوي كوا دواي أوي كوا سعدي كري أبي طلحه تليق سعدي <سؤال> أبي طلحة كري أبي ساعدي كري أبي وقامة، ساعدي كري أبي وقامة، وحبيب غلام، وحبيب غلام، وعريس دان، داد دا لقرجيز، لال قليا، داد دا لأ لقرجي، حنجري، دا دا لأ زماني لال ذكاء ودي كيونيو ودليل امسعدت دعوى مبارزه داوي مبارزة مبارزه لك مميع لتشمس عشوائيه تشتاقشوا بوشر بارزي لغلطه كاودي بارزي لغلطه كاودي كوجي او سينفر او سينفر او عاصمي كري ثابتٍ، عاصمي كري ثابتٍ، أفلح صحابي أفلح، صحابيتي صحابي صحابيتي غمربوه، ليد دادك، الله كده الله كده كبير، وتمس المانني بريث، ساعيكم، ساعيكم، وتأ، وتأ، أو الساعة تيكوا، أو الساعة تيكوا، شردسيبيكر، أمشر للدوربري، بري للدوربري، الله كبوه حجراني، ام أم آلايا، أم آلايا، يد الدعاء يخوين، بلا كري، بلا كري، طلحي كري أبي طلحي تبي أشوا، طلحي تبي أشوا، يا شو الله كهل شرب الدوام بيت شرب معنماتي دانة بزيد، كجاري كتر عواري كر عواري بيا غمر عليه صلاة وسلام، ألقتيه تسريع، ألقتيه تسريع وجيو الله كجاري كتدك بخواره، دكوا بخواره، براكيك ناوي جل سديت هلي جلاس دي هلي دقيت جلاس ديت هلي دقيت طلحيكري عبيد, طلحي عبيد الله ك الصحابة يتيغمر على ك الصحابة يتيغمر على يعني يعني الله عكدة كبيت ودلين عاصليك ودلين كري ثابت, عاصمي لي كري ثابت لي دا ودلين لي دا لك بن ماليا لك ماليا نفر كوزرا شش نفر كوزرا لدويا صلما بريز لكي يكبنا كوريشر يك ليا تولي جريل ليا تولي دريل ارطا اي كوريشر حبي ليا تولي جريل ليا تولي دريل بلو ام ام ام ام ام ام ام ام ام ام ام ام ام او جاريك يقلبنا قلبنا ماليح ريحه جناي ريحه جناي شو ريحه دي تقليد قريت شو راح قارض شو راح قارض فقتله قزمان فقتله قزمان ياك لو صحاباني كوا شركي زور بقوى داخل ومفقده كان يقاسمان وكان منافقا قاتل منافقا, وقاتة وقاتة منافقا المسلمين منافقا كان منافقا منافقا كان منافقا كان منافقا كان منافقا عبد الله كوري، عبد الله سلول، كاتي سلول، كاتي سر بردو جيش سحبي على كان قريش برد بيد، كما كم بحث ما نكرت درزية، كم منافق نبو كريش غلط كي منافق، وبي. انقذ معنا انقذ ونا شركيزور بقو الدكات هل دكتور اسر هل بدي الله يفرجك انا شو رايحه جيري, دمار جيري, دمار جيري دفاعاً عن الإسلام دوي او زيد دوي او زيد عبد عبد المنافر عبد المنافر عبد الدريت انقذناكم منافقناكم منافقه دكات دكات يجكلك الركاني شر حديد، كريها شهدي دجريت، هم قزمان، هم قزمان، هيرج دكاتة سريدي كوجيت، واتا واتا، أمدن مالي عبد الدار، إبادين بس ترى بس ترى لجر آلاكيا، لجر آلاكيا، بوي دريان بوي دريانكي هنجيكي كان عيشه واب كان عيشه واب وكان جنجي آزا، جنجي آزا، جر بزر جر بزر جر بزر جر بزر جر زور جربزة حتى كودلين حتى كودلين كاد هلي قردو كاد هلي قردو شردسبي كاد هلي قردو شردسبي كاد هلي قردو قريش برزا دلين لواني دلين لواني ثابت عبد بويا فبرك على اليواي بصدري وانقديه وانقديه للاي لا قتله وهو يقول قتله وهو يقول اللهم هل أعذر اللهم هل أعذر اللهم هل أعذر هل سبحان الله سبحان الله دلأ من قتالي بيج دلأ من قتالي بيج من الثابلة الشركية من الثابلة الشركية جيش الحديد دس يوم طران قردني ويكوا قريش لشرب اردوام نشكي مع نبيته نشكي الله, الله يعني, خوايا خوايا يعني, من دا. يعني, يعني من حق من حق ما الله يمدأ ما الله, الله أو كافريش أو كلام لياندا كوشتيان لياندا كوشتيان أم غلامة أم غلامة أم ناني بريش أم أو قريش أو تزرزوي أو تزرزوي نبو هاليجريت نبو نما لقريش نزكى الله كبيت بيا له مو كان له مو قتال كتال بردوامه له مو نقاط كان له نقاط كان قتال بردوامه قتال بردوامه المسيطر عليه صلاه وسلام وتوجيهات خوي دداد نهيني نهيني لو غزوايا لو غزوايا نهيني مسلمان يعني هموا شركني يعني نهيني مسلمان لو شراء لو امد امد بوكو جن بوكو وشي عاري وشي عاري مصروجان بوج غزوي أحد, غزوي أحد.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 صريدة برا. دروين حواري. دروين اللهي حواري. هي غمر كري عوامي. كداوي أو شيفيري. أو شيفيري. غمر نيدا. غمر بولاي الزبير. أو بحسي دخان. أو دوري دوري. أبو الدجانا. أبو الدجانا. إسلام. زبيري كري عوام دفرميد. زبيري كاتيك. يا رسول الله وعلى صلاه وسلام وعلى صلاه وسلام ايحيي من داوام كرد من داوامي من دابهس داواي كرد دابهس داواي كرد ني دابهس داواي كرد ني دابهس داواي كرد ني دابهس داواي كرد ني دابهس داواي كرد ني دابهس داواي كرد من دابهس داواي كرد ني دابهس داواي كرد ني دابهس داواي كرد ني دابهس ومن جن من خلق من جن جاوريك من خلق من جن جاوريك من خلق من جن جاوريك من خلق من جن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 بويا زبيري كر عوام فرميل كات يكبيني فرميل راسا يكبيني بشر براسا ملكا فريدا براسا ملكا فران أيود أنا الذي عاهدني خليلي, عاهدني خليلي, خليلي ونحن بالسفيح ونحن بالسفيح لدن نخيلي لا أقوم الدهر في الكهوله في الكهوله بسيف الله ورسوله واتمن أقسم كواتا من أقسم كواتا, كواتا يا وركم واتخوي يا وركم واتخوي كم واتخوي كم واتخوي كم واتخوي كم واتخوي كم واتخوي كم واتخوي كم وعدي فيم دا وعدي فيم داء ومنش مقابل لأوعد لا أقوم الدارة في أخير لا أقوم الدارة في لصفي نابم. لصفي اخير نابم بعيش يوازيل صفي أخير نابم بعيش يوازيل صفي أخير نابم مقدم. دميم وكما شاة لجبيء كما شاة لجبيء كم قتال؟ أضرب بسفي الله أضرب بسفي الله ورسوله خوفاً من أبيض شير خوفاً من من أبيض شير خوفاً من أبيض شير بوشينهم بوشينهم الزبير كري عامة فرميد الزبير يك يك لكافر يك يك لكافر يك يك لكافر لكافر يك يك مسلمان فما ان بيني هرمسون بريندار, بريندار دار بوايا دار بوي <المكوتياج> أو بين أو بوي ميتيا او كابرا كابرا كابرا كابرا كابرا كابرا كابرا كابرا كابرا كابرا كابرا كابرا كابرا أبو كابرا كابرا كابرا كابرا كابرا كابرا كابرا كابرا لخواكر كابرا كابرا كابرا كابرا كابرا كابرا كابرا كابرا كابرا كابرا كابرا كابرا كابرا كابرا كابرا كابرا كابرا انا اريد ان اكون اريد سبحان الله اريد ان اكون اريد ان اكون اريد ان اكون اريد ان اكون اريد ان اكون اريد ان ان اكون اريد ان اكون اريد ان أبو اريد ان صفي كافر كان، في كافر كان، داي بشران، داي بشران، حتىك وجيش، حتىك وجيش، قايدي، كان قريش، كان كأوش. كأوش، هندي كشي عتباء، هندي كشي عتباء، كوالا دفي لي داو، لاو شركات دفي دداو، شعري داو تموبي، شعري داو تموبي، كوالا مع نباتي قريش برد زوبيت، دلهات سري، دلهات سري، هات سري، هات سري، شمشيركينا بسليوة، ولا فوله ولا دلقيجاني دلقيجاني اللي كاتيق كاتيقيجاني اللي كاتيقيجاني أبو, جانا أبو جانا ريزن, احترام ريزن احترام احترام ورزك ورزك وتكريمك وتكريمك وعلي صلاة وسلام وعلي صلاة وسلام وعلي صلاة وسلام وعلي صلاة وسلام وعلي صلاة وسلام وعلي صلاة وسلام وعلي صلاة وسلام وعلي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 للرواياتك هاتوا، مسلمان دليل، ماناني دل بريز دليل، أم هندلة قل أم هندلة قل، أفرج أفرج، مجتمع دليل بينيمت شون راين دكر، شون بقي جو بهاوار، يعني, يعني, يعني بحبل بسيبو راين دكر، وكراسكاي خوان هل ذكر، هل ذكر، وكراسكاني خوان هل ذكر، الله يخل خاله، الله يخل دكر. و مواء كان ينقش مواء كان ينقش يديهش بلعمش كالي تحمل يكون الازرر نلقى من الازر كي تاعلك غرمبو كي تاعلك غرمبو كي تاعلك غرمبو كي تاعلك دين سر حدثك يزور، دين سر كلا غزو، جيران كلا غزو، وحد روادات حدثك حدثك كيتك لابن يا غمر إخوان، يا غمر على إصلاق إصلاق أسلام إخوة سلام شيخ ديوه كوابي نتيه غمر إخوان، نتيه غمر إخوان، فرموي ورقيت في سيف في سيف ثلمة سيف ثلمة، نكيش مش يرى كملك، نكيش مش يرى فرمي داكوجريت او إستا كابنا أو إستا حمزه تقديم إمامي حمزه تقديم موفي حمزه ذراب ولايقول حمزه ذراب جل في علا بو, بو بهشتي بهشتى خواج ورجل في علا خواج ورجل في علا بو فردوسي أعلى بو فردوسي أعلى إمامي حمزه إمامي حمزه شكر لكاتي دعوات لكاتي دعوات وأيكة بلو كسانيكا وفر مهي خان ناخم قسم بخوان ناخم درنسيب قريش درنسيب با قريش نلين جماعتي في غمر إخوان جماعتك في غمر إخوان إخوان جمان بويلة مدينة درباجن بويلة مدينة خارج بويلة مدينة قتاليا نقلابكم دين سر أيكوا باب زني دين سر أيكوا باب زني إمامي حمزة شهيد قاتل إمامي حمزة كوا وحشي كوري حربة ك كعبدك, حبشيبو. كعبدك حبشيبو. من غلام يكبو مخزون كلام من غلام يكبو جوبري كوري مطعم كيش يقول قيادتي كيش يقول قيادتي قريش أم جوبيرة أم جوبيامي كنا طعيم أبو لما ركى بدرا قريش كوت الرئ قريش كوت الرئ أحد بو غزوي أحد دل بمنيود ولكن اصبحت مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه محمد مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه بحقي ماني خوم حق حق خوم حق حق حق حق بسني حق ماني من بسني. حق حق حق حق من حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق دورم حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق الرمام تيا يا الرمام تيا بقدا يا دستم زور راسبو دستم زور راسبو كم جاره بوغلط كم كم جاره بوغلط زور زير عندنا أهلي حبشة بو مشهور أهلي حبشة أهلي حبشة كوالوزا نرمي كوالوزا نرمي عندنا زور عازبون زور عازبون زور عانبيك ده ليه اتفاق من اللي اذكره اتفاق من اللي او لو مع ركوا بقى ما يمارح زو بقى دلناو صفي قتالا نزيكي بوم شاخ يقوابو شريدة. شاخ يقوابو شريدة كرت. وكو شاخ كبير شريدة. وكو شاخ كبير شريدة. بسحب الرأس عن بيني شيلك. بسحب الرأس عن بيني شيلك. دلية خم هواش بوي دار يقبض دار يقالي خم داو قالي يان زوجة خم أليلى موقع كان يزكبوه يبغون سباعي العزة عبد العزة هاتا بردمم هاتا بردمم كي يجيبوا له كافرا كان كي يجيبوا له كافرا كان أو سباعك وتبين منو حمزة الإمامي من حمزة كاتك شايب يا كودناسية شايب يا كودناسية هلوما يبنى مقطعة دايك سباعي كري عبد دايك أو <تصفيق> <سنتي> ليشكاري أو بوكرى، خاتم نعلي دك، خاتم نعلي دك، إمامي با باين كري، كري أو من دال ولا برا من دال ذكا ولا برا من بر إمامي حمزة هات سري بر من، حمزه الله بيك ليادان، بيك ليادان، سدي برا، سدي برا، الياو كاتا، بين منو حمزه، او هربم راكشا او حرب راكشا او هربم راكشا او هربم راكشا و او كاسيكو دايم بدوشين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 <تصفيق> غريش بو بيت بولام اوقريش بو حقي نيت واني زور بيت حربكش زور شو بناو سيكيا حربكش زور شو بناو سيكيا برو برو هات هات مسري سيرکم اسلام يكلك لاقلاكان اسلام يكق لجنگا و... وركان اسلام جنگا الله ورسوله اسد الله ورسوله شيري إخوة وبيغمري إخوة، مامي بيغمري إخوة، علي صلاه وسلام، لم قتالا، لم قتالا، تدي علي صلاة وسلام، تدي علي صلاة وسلام، يا مالقي في يا إخوة روحي مالقي في لا في غمري خوايا على صلات وصلام دا وخلايا على صلات وصلام دا وخلايا على صلات وصلام دا وخلايا على صلات وصلام دا وخلايا على صلات وصلام دا وخلايا على صلات وصلام سيد وخلايا على صلات وصلام سيد وخلايا على صلات وصلام دا وخلايا على صلات وصلام دا عبد على صلات وصلام دا وخلايا على صلات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 ببأكي وبنازداري وواجبك شرعي وواجبك شرعي بيشكشكاد بوأمدينا ببأكي وبنازداري وواجبك شرعي وواجبك شرعي بيشكشكاد بوإسلام بوبي غمر إخواني صلاة وسلام بوبرو وسلام بوبرو وسلام إلا إلا بويد اللي كاتيا ككوجت بويد اللي كاتيا ككوجت <laughter> قراي مبود وهاي هاورد قراي مبود هاورد من, من هدف أوبو من, هدفم أوبو من هدفم أوبو هدف هدف موبي... هدف كوارز قارب كوارز قارب واتا كوارش أوبو كوارش واتا كوجت نكاهد كوجت كوارز كوجت نكاهد كوجت نكاهد كوجت نكاهد كوجت نكاهد فلما قدمت المدينه فلما تعوتيق... قدمت المدينه تاخذت تعوتيق... تجرين تك... تك... وشاري ما تجرين وشاري ما دويت او بني غزوكي او بني غزوكي او عمي كوريا عدي او جبري كوريا عدي او جبري كوريا الله ام سبحان الله ام وحشي حرب وحشي ام سبحان الله سبحان الله لدوي في مكيا لدواي لدوي مكيا لدواي, لدواي, لدواي مع ركيد طائف لدواي مع ركيد طائف كتيا غماري مع ركيد طائف كتيا غماري خواري قاد علي صلاة وسلام ديت اللائي ديا غماري خوار ديت اللائي ديا غماري خوار علي صلاة وسلام ديت اللائي ديا رفض ديناك أفرميه أفرميه رفض ديناك مبلام لبرشهاو ملاشو لبرويكواب لبرويكواب آزاريا جوء إمامي حمزة دبريد، جوئش كيدا بريد، حد يبي أتكات، تمثيلي تمثيلي يعني دركات، يعني جرجودلي دركات، غمر يخوا على إخوانه، زور أزاري بيا زور أزاري بيا دقيني، دليل تو، هو كإسلامك، الإسلامك، كمسلمان، الإسلامك زور بو، بو، كاتي قد دبي بني فيا غمري دبي وفاة بني فيا غمري وعلي صلاة وسلام لزماني أبا بكر صديق لزماني لو كاتي كوا أنا معلبني حنيف فهل غرنا والدين فهل بنا مرتضي لم لم يكن كذاب كذاب يكيك اللقلاكان، يكيك اللقلاكان، إسلام بدستي من مني الروي، كيمامي حمزية، كيمامي حمزية، يكيك اللقام، يكيك كفرج بدستي مني الروي كفرج بدستي مني الروج، وسيلي ميك الذابو، وسيلي ميك الذابو، رديا بدستي رديا بدستي عطايها ابو اسلام عطايها ابو اسلام جاري ابو سحار يجي برازيلي امريكاني علي وسلام وخي جوري في عداله سيدي في عداله فرشي أو لا اوك فرشي وكمان ان ما لردوا سيني كمان ما لردوا سيني شطور سلمان شاء الله تعالى قولي هذا والله العظيم العظيم لي وللسائر المؤمنين عليكم I am it on the next من زرع الوصل بدنيانا من سن البر بآبانا من وعد الواصل بجنان إن أهدى أبويه حنانا من زرع الوصل بدنيانا من سن البر بآبانا من وعد الواصل بجنان إن أهدا أبويه حنانا من أوصى الدنيا مجتهدا بفقير يجلس منفردا من جعل البسمة ديدنه لواسمه منظطا من أوصى دنيا مجتهدا بفقير يجلس منفردا من جعل البسمه ديدنه لواسي مهموم من ضاق انه طهر تسامى رحمه للعالمين يظل معلمنا الأوف أهدانا العزة والشرف ونظل نردد سيرته فالكون برحمتها اعترف فيظل معلمنا الأوف أهدانا العزة والشرف ونظل نردد خسرته فالكون برحمته عترف انه طهر تسامى رحمه للعالمين